دراسه كتاب نزهه النظر وتوقفنا عند ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله لشروط الحديث الصحيح وذكر الحافظ ابن حجر هذه الشروط مجمله ثم فصل في بعض هذه الشروط وذكر معاني هذه الشروط فقال عليه رحمه الله والمراد بالعدل من له ملكه تحمله على ملازمه التقوى والمروءه المراد بالعدل من له ملكه والملك هي الصفه والهيئه الراسخه في النفس وهذه الصفه والهيئه تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر وعدم فعل ما يخرم المروءه فهذه الامور هي التي تدخل في هذه الملكه ولذلك قال الحافظ ابن حجر بعدها والمراد بالتقوى اجتناب الاعمال السيئه من شرك او فسق او بدعه وهذا تقريب لمعنى التقوى والتقوى قد عرفت تعاليف كثيرة وجاء عن الأئمة عن, عن الأئمة عليهم رحمة الله أنهم عرفوها بتعرفات متنوعة كلها مؤداها يعني أو معانيها متقاربة ومن أحسن ما عرف بذلك أو ما عرفت به التقوى قول من قال من قال ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخاف عقاب الله وذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله هنا العدل ومعنى العدل وسياتي ما يحترز به من العداله لما اشترط العداله سياتي ذكر ما يفترز من ذلك وهذا القيد ما الذي يخرج به من الانواع وهذه سياتي ذكرها عند الحافظ ابن حجر عند التنبيهات ويفصل فيها في مواضع اخرى من هذا الكتاب وذكر ايضا المروءه ذكر المروءه والمروءه هي كما عرفها بعضهم اداب نفسانيه تحمل مراعاتها الانسان على على الوقوف عند محاسن الاخلاق وجميل العادات وهذه المروءه يرجع في معرفتها والتقيد بها الى العرف والعرف كما نعرف انه يختلف باختلاف الزمان باختلاف المكان باختلاف الاشخاص وهذه المروءه هي هي هذه الاداب النفسانيه او الاداب التي يتحلى بها المرء ولا شك انها بشرط لا تكون مخالفه لما شرعه الله عز وجل فبعض الامور المباحه التي يعملها الانسان او يفعلها الانسان قد يبتعد عنها شخص لانها من باب خرم المروءه أنها تخرم مرؤته وذلك لما قام ذلك الشخص أو قد يكون أهل بلد إذا عملوا عملا فهذا العمل يعتبر عندهم من خرم المرؤة ولا يعتبر عند غيرهم من خوارم المرؤة وكذلك من حيث الزمان فتختلف او يختلف هذا الفعل من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث الاشخاص والمحدثون عليهم رحمه الله لما راوا ان خوالم المروءه يختلف باختلاف الاعراف باختلاف الاشخاص لم يضعف اروات بخرم المروءه الا في مسائل قليله مثلا جاعا الامام شعب عليه رحمه الله انه سئل لما تركت حديث فلان قال رايته يركض على برذون فلم ياخذ العلماء بتضعيفه لان هذا متعلق ب المروءه وهذا الفعل الذي انكره شعب على ذلك الشخص طبعا قد يختلف من شخص لاخر وهو لم ينكر عليه ركوب البرذون والبرذون تعرفونه هما دون الحصان وفوق الحمار لم ينكر عليه ذلك او لم ينكر عليه الركوب انما انكر عليه الركض ولا شك ان اهل العلم في ذلك الزمان مثلا قد لا يكن ذو بالبرذون ويعتبر هذا من خرم من خرم المروءه لكن قد يعذر الرجل قد يكون مثلا جاءته حال او كان منشغلا او غير ذلك فركب بهذا البرذون فلذلك لم يقبل العلماء عليهم رحمه الله تضعيف الامام شعبه للرجل بهذا الفعل وطبعا الكلام في قضيه المروءه يعني يطول لكن العبره فيه بالعرف ان عبرته به بالعرف فقد يكون شيء في عرف الناس لا يليق ان يفعل وفي عرف اخرين انه لا عذاله ولا يعني انكار في فعله ومن المسائل التي ذكرها العلماء او علماء الحديث و في الطعن في الراوي بسبب حم المروءه هي اخذ الاجره على التحديث اخذ الاجره على التحديث فهذه المساله ذكرها اهل العلم واهل المصطلح يقول ابن الصلاح عليه رحمه الله اخذ العوض على التحديث شبيه باخذ الاجره على تعليم القران ونحوه غير ان هذا من حيث العرف خرما للمروءه اذا علقه بالعرف ان هذا من حيث العرف خرما للمروءه قال والظن يساؤ بفاعله الا ان يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه وهذه المساله ذكرها ايضا الامام ابن كثير عليه رحمه الله وقال مساله ومن اخذ على التحديث اجره اجره ومن اخذ على التحديث اجره هل تقبل روايته ام لا قال روى عن احمد واسحاق وابي حاتم انه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءه اذا هذا قول وهو قول الامام احمد واسحاق ابن راهويه وكذلك ابو حاتم وغيرهم والامام احمد سئل ايكتب عما يبيع الحديد قال لا ولا كرامه ايكتب عما يبيع الحديد قال لا ولا كرامه وكذلك هو قول اسحاق وغيره ثم قال ابن كثير وترخص ابو نعيم الفضل بن دوكين وعلي بن عبد العزيز واخرون كما تؤخذ الاجره على تعليم القران وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله قال وقد أفت الشيخ وأبو إسحاق الشيرازي فقيه العلاق ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله إذن ذكر في المسألة قولين قول الإمام أحمد عليه رحمة الله وغيره أنه لا يروى عن من يأخذ الاجره على التحديث قال وترخص فيه اغان ذكر منهم ابو نعيم الفضل ابن دكاين عليه رحمه الله شيخ البخاري وغيره وابو نعيم عليه رحمه الله كان يتعلل بفقره عليه رحمه الله لذلك كان ياخذ على التحديث اجرا فلما ذكر ذلك له قال ينمونني على الاخذ وفي بيتي ثلاثة عشر نفسا وليس فيها رغيف يلومونني على الأخذ وفي بيتي ثلاثة عشر نفسا وليس فيها رغيف واحد إذن تعذر بفقره وحاجته وأن المحدثين كانوا يريدون منه أن يحدثهم لكن لا يتركون له وقتا للتكسب فلذلك أجاز لنفسه ولذلك لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن أبي نعيم الفضل ابن الدكين وثقه ثم قيل له يا أبا عبد الله يُعطى فيأخذ يا أبا عبد الله يُعطى فيأخذ ذكر له الأمر الذي يقع فيه والذي أنكره الإمام أحمد عليه رحمة الله وقال أن الذي يبيع الحديث لا يُؤخذ عنه ولا حديث كرامه مع ذلك وثق ابا نعيم الفضل بن ذكي وذكر له هذا الفعل الذي يفعله وهو الاخذ على التحديث فقال عليه رحمه الله ابو نعيم صدوق ثقه موضع الحجه في الحديث اذا الامام احمد عليه رحمه الله يرى التفصيل في المساله وليس على اطلاقه ومجرد الاخذ لا يعده غمزا في الراوي اذا كان الراوي في حاجه واذا كان الراوي صاحب حاجه وفقر وليس له وقت للتكسب له ان ياخذ اذا حدث له ان ياخذ وله ان يشترط اذا حدث ولذلك وثقه احمد ووثقه ابو نعيم فيوجه كلام الامام احمد السابق على ان الذي ياخذ وليس له حاجه ويشترط وليس له حاجه اما الذي له حاجه وان اشترط فانه يجوز له الاخذ وكذلك علي بن عبد العزيز الذي ذكره ابن كثير عليه رحمه الله وعلي بن عبد العزيز هو البغوي هو البغوي احد الثقات كان يتعذر بالحاجه كان يتعذر ايضا بالحاجه وكان يقرا على من يقدم الى الحج كان مجاورا بمكه ويقرأ على من يقدم الى الحج باجره فلما قيل له في ذلك قال عليه رحمه الله يا قومنا انا بين الاخشبين والاخشبان هما جبلان بمكه ابو قبيس وقعيقان فقال انا بين الاخشبين اذا خرج الحاج نادى ابو قبيس قعيقانا من بقي فيقول بقي المجاورون فيقول اطبق يعني يريد ان يقول انه اذا خرج من جاء الى الحج لا يبقى الا المجاور والمجاور ليس له في مكه كيف يتكسب فلذلك كان يتعذر به الفقر وذكر ايضا ان عبد الحسين بن نقور عليه رحمه الله افتاه الشيخ ابو اسحاق الشيرازي فقيه الشافعيه في وقته بانه يجوز له ان ياخذ لشغل المحدثين له عن التكسب وابو الحسين بن نقر هو مسند العراق احمد ابن محمد ابن احمد البغدادي احد شيوخ الخطيب عليه رحمه الله كان تفردا باجزاء عاليه وله سماع عال وكان يتحرى في الروايه وكان يشترب وياخذ اجره على تحديثه خاصه في بعض النسخ كان نسخه الطالوت ابن عباد كان ياخذ عليها دينارا كان ياخذ عليها دينارا وقال ابن ناصر وقال ابن ناصر انما اخذ ذلك لان الشيخ ابي اسحاق الشيرازي افتاه بذلك لان اصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله اذا كان كانوا يمنعونه من الكسب لم يجد وقتا للتكسب فاشترط ان ياخذ على تحديثه فاجاز له الفقهاء أو بعض الفقهاء ذلك وهذا لحاجته وهذا لحاجته أما إذا لم تكن له حاجة وكان مستغنيا عن ذلك فلا ينبغي له أن يخذ لأن هذا فيه خرم لمرؤته ولذلك حذر الإمام أحمد وأبو حاتم ومنعوا من التحديث أو أخذ الحديث عن من يأخذ وهو في ساعة من أمره في غير حاجة أما من كان ذا حاجة فجوز له ان ياخذه واما روايه هذا من حيث يا خرم المروه والحافظ ابن حجر ذكر العداله ولا شك ان العدل هو كما سياتي البالغ وسيتكلم عن قضيه الصبي روايه الصبي والفرق بين المميز وغير المميز ومتى يصح سماع الصبي هذا سياتي الكلام عليها ايضا المبتدع سياتي الكلام عليه لان فيه تفصيلا ثم ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ما يتعلق بالضبط ما يتعلق بالضبط فقال والضبط ضبط صدر وهو ان يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه الى ان يؤدي منه اذا قسم الضبط الى ضبطين والضبط هو الحفظ الضبط هو الحفظ وهو مقسم الى نوعين والى قسمين ضبط الصدر كما قال ان يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء يعني ان يكون الراوي يقظا فطنا حافظا لما سمعه ثبت هذا السماع بحيث يتمكن من ان يستحضر هذه الاحاديث متى شاء ان سئل عن حديث من هذه الاحاديث ولو بعد مده من سماعه وحفظه حفظا متقنا فانه سيستحضر هذا الحديث ويستحضر هذه الاحاديث ان امتحن في حفظه فانه يستحضر هذا الذي يسمى حافظا حفظ صدر كذلك صاحب الحفظ الصدر اذا حدد بالمعنى فانه يشترط ان يكون عالما باللغه وعالما بمراد النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يؤدي الحديث على مراد النبي عليه الصلاه والسلام ولا يحيل معناه ولا يصحف في معناه فان تحدث بلفظه فذلك الاولى ان تحدث بالمعنى فانه يجب عليه ان يكون عالما بمدلولات هذه المعاني هذا القسم الاول وهو حفظ صدر القسم الثاني ضبط الكتاب وحفظ الكتاب وهو صيانته لديه منذ سمع منذ سمع فيه وصححه الى ان يؤدي منه وعدم دفعه بما لا يصونه فيتطرق اليه التزوير والتغيير المحدثون عليهم رحمه الله او بعض الروايات كانوا يكتبون يكتبون ما يسمعون ويقابلونه لان شرط التحديث من الكتاب ان يقابل مسموعه بنسخه المصنف بنسخه الشيخ بنسخه اصل فيقابل هذا ويصحح ويضبط هذا المسموع ثم بعد ذلك لابد ان يصون هذا الكتاب بحيث لا يعطيه لمن يفسده عليه بمن يصحف فيه ويدخل فيه بعض ما لم يسمح ذلك الراوي فان كان لن يحفظ حفظ كتاب في حفظ صدر سيحدث من هذا الكتاب ويحدث باحاديث لم يسمعها لانها ادخلت في كتابه وزيدت في كتابه وبعض المحدثين مثلا قد يتخذون والراقل وهو الذي يكتب لهم الكتب يملى عليه من كتاب او يعطيه كتابا او اصلا من الاصول ويطلب منه ان يكتبه لا بهذا الوراق ان لم يكن ثقة فانه سيدخل على الشيخ احاديث لم يسمحها الشيخ ولم ولم يحدث بها وهذا كما صار لسفيان بن وكيع بن الجراح عليه رحمه الله سفيان بن وكيع بن الجراح ابن وكيع بن الجراح المحدث الامام اتخذ وراقا وهذا الوراق كان سيئا لم يكن ثقة وهو لم يكن يحفظ حفظ صدر فلما كان يكتب له تلك الكتب يدخل عليه ويدخل في كتابه أحاديث لم يسمحها سفيان بن وكيع وكان يحدث بها فنهاه أهل الحديث وبيّنوا له أن هذا الوراق وراق سيء ولا بد من تغييره بوراق ثقة ثقة لم يسمع لهم فتركوا كما قال ابن حبان عليه رحمة الله فترك سفيان بن وكعي بن الجرح من أجل أنه أدخلت عليه أحاديث لم يسمحها ولم يحدث بها أدخلها عليه وراقه فالمحدثون على صنفين منهم من يحفظ حفظ صدر ويحدث من حفظه وهذا يشترط فيه أن يكون صدر ظابطا مستحضرا لمحفوظه ومستحضرا لمسموعاته متى ما احتاج إليها أو حفظ كتاب لابد أن يصحح هذا الكتاب من منذ أن يسمعه ويصونه حتى لا يتطرق إليه التزوير والتصعيف والإدخال لذلك يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله رحمة الله الرواة الذين للصحيح على قسمين الاول قسم كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم فكان الواحد منهم يتعاهد حديثه ويكرر عليه فلا يزال مبينا له وسهل ذلك عليهم قرب الاسناد وقله ما عند الواحد منهم من المتون حتى كان من يحفظ منهم 1000 حديث يشار اليه بالاصابع ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لما جبل عليه الانسان من السهو والنسيان يقول هذا القسم انهم يعتمدون على حفظهم خاصه في العصور الاولى من الروايه لماذا لانه قد سهل عليهم حفظ الاسانيد الاسانيد قريبه والاسانيد عاليه جدا ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الا الاثنان والثلاثه فحفظ ذلك يسهل حفظ ذلك ويسلم ولم تكن عندهم كثره في روايه الاحاديث فلان له 100 حديث والذي يقرا مثلا في تراجم التابعين وتراجم تبع التابعين في تهذيب الكمال في كثير من الاحيان يذكر صاحب تهذيب الكمال نقلا عن الامام البخاري وغيره عن شيخه علي المديني أنه يذكر كم لكل راو من الأحاديث فلان له مئة حديث مثلا أن يقول يحيى بن سعيد الأنصار له مئة حديث فلا شك أن مئة حديث أو مئتين أو ثلاثمائة شيء قليل بالنسبة للرواتة الذين أتوا بعدهم الإمام البخاري مثلا يحفظ ستمائة ألف حديث الإمام أحمد يحفظ مئة حديث او يحفظ مليون حديث وطبعا هذه الاحاديث بطرقها الكثيره وقد يكون فيها الموقوفات وغيرها فيحفظون الشيء الكثير اما التابعون واتباع التابعين قد يكون لاحدهم قليل من الحديث الذي يحفظ 1000 حديث كما قال ابن حجر يشار اليه ويعرف ويشتهر فلذلك ساهل عليهم الحفظ ومن هذا الباب دخل عليهم الوهم لان الانسان معرض للخطا معرض للنسيان خاصه اذا كان لا يحدث من كتابه هذا القسم الاول القسم الثاني قالوا قسم كانوا يكتبون ما يسمعون ويحافظون عليه ولا يخرجونه من ايديهم ويحدثون منه وكان الوهم والغلط في حديثهم اقل من اهل القسم الاول إلا من تساهل منهم كمن حدث من غير كتابه أو أخرج كتابه من يده إلى غيره فزاد فيه ونقص وخفي عليه قال فتكلم الأئمة في من وقع له ذلك منهم وإذا تقرر هذا فمن كان عدلا لكنه لا يحفظ حديثه عن ظهر قلب واعتمد على ما في كتابه فحدث منه فقد فعل اللازم له وفعله وحديثه على هذه الصوره صحيح بلا خلاف اذا القسم الثاني من كان يحفظ حز كتاب يحافظ على هذا الكتاب يصونه عنده لا يعطيه لغيره لا يخرجه لغيره الا لمن وثق فيه او اتخذ وراقا ثقه كتب له تلك الاحاديث التي سمعها الشيخ ولم يدخل عليه شيئا في هذا الكتاب وإن حدث من كتابه فلا شك ان حديثه صحيح والوهم والخطا في حديثه يكون اقل بالنسبه للجسم الاول فلذلك نجد ان كثيرا من المحدثين على اتقانه وحفظهم امثال الامام احمد كان يحدث من كتابه ولما يسال يقول ان الحفظ خوان الحفظ خوان لكن الكتاب ياتي به المحدث على ما هو عليه الامام مالك ايضا كان يقرا عليه من كتابه كتاب الموطا كان يقرا على الامام مالك وهو يصحح اذا اخطا الراوي والائمه عليهم رحمه الله كانوا يفرقون بين الراوي الذي يحفظ حفظ كتاب والراوي الذي يحدث من حفظه عن ظهر قلب لان هذا قد يقع فيه الغلط والوهم فاذا علمنا ان هذا الراوي كان يحدث من كتابه فقد تكون هذه قرينه في ترجيح روايته على روايه غيره اذا علم ان هذا الراوي مثلا لا يحدث الا من كتاب فهذه قد تكون احيانا قرينه في ترجيح روايته على روايه الذي لا يعرف له كتاب او يحدث من حفظه وكان يفرقون بين هذا وذاك مثلا قال او سئل الامام احمد عن عبد الاعلى السامي فقال ما كان من حفظه ففيه تخليط وما كان من كتابه فلا باس به وكان يحفظ حديث يونس مثل سوره من القران قيد حفظه عن ظهر قلب بحديث فلان بحديث شيخه يونس اما اذا حدث من حفظه ففي حفظه تخليط يخطئ ويضطرب ان حدث من كتابه فلا باس به فاذا هناك تفريق بين ان يحدث من كتابه اذا كان لم يحفظ حفظ صدر او ان يحدث من حفظه عن ظهر قلب هذا ما اراده الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ان ينبه على قضيه الضبط انه ضبطان ضبط صدر وظبط كتاب ثم قال وقيد بالتام اشاره الى الرتبه العليا في ذلك لان الضبط هنا في تعريف الحافظ ابن حجر قيده بالتام قيده بالتام خبر الواحد ماذا قال نعم ان يكون ضبطه ضبطا تاما لان الروايات الثقات يختلفون في الضبط يختلفون من حيث الضبط والحفظ ومراتبهم تتفاضل من راو لآخر فمنهم المتقن الحافظ لحديثه ومنهم ثقات لهم مشاركات في الحفظ لكنهم عندهم بعض الاوهام عندهم بعض الاخطاء فنزلوا عن درجه المرتبه الاولى من حيث الحفظ والاتقان لذا نجد ان العلماء علماء الجرح والتعديل عليهم رحمه الله يذكرون ويعبرون عن هؤلاء الرواة بالفاظ مختلفه احيانا تجد ان هذا الراوي يوصف باوصاف تدل على المرتبه العليا من الحفظ فلان ثقه حجه ثبت احيانا نجد انه لا يقال فيه الا فلان ثقه احيانا ينزلون عنه عن الثقه ويقولون فلان صادق ولا باس به احيانا قد يذكرون انه ثقه الا ان له اخطاء وله اوهام اذا هؤلاء الروايات يتفاضلون ويتفاوتون في درجه الحفظ وان كان يشملهم اسم الحفظ والضبط لكنهم يتفاوتون وهذا ذكره العلماء عليهم رحمه الله ولبه عليه يقول الامام الترمذي وانما تفاضل اهل العلم بالحفظ والاتقان والتثبت عند السماع تفاضلوا بالحفظ والاتقان قال مع انه لم يسلم من الخطا والغلط كبير احد من الائمه مع حفظهم ويقول امام مسلم ايضا فمنهم الحافظ المتقن الحفظ المتوق لما يلزم توقيه فيه ومنهم المتساهل المشيب حفظه بتوهم يتوهمه او تلقين يلقنه من غيره فيخلطه بحفظه ثم لا, لا يميزه عن ادائه الى غيره ومنهم من همه حفظ متون الاحاديث دون اثانيدها فيتهاون بحفظ الاثر يتخرسها من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين ادى اليه عنهم وكل ما قلناه من هذا في رواه الحديث ونقال الاخبار فهو موجود مستفيض ثم قال ومما ذكرت لك من منازلهم في الحفظ ومراتبهم فيه فليس من ناقل خبر وحامل اثر من السلف الماضين الى زماننا وان كان من احفظ الناس واشدهم توقيا واتقانا لما يحفظ لما يحفظ وينقل الا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله فكيف بمن وصفت لك ممن طريقه الغفله والسهوله في ذلك يريد ان يبين عليه رحمه الله قضيه مهمه وهي ان الحافظ المتقن مهما بلغ درجه العليه من الحفظ والاتقان الا ان السهو والخطا يمكن ان يقع فيه وهذا الذي ذكره العلماء عليهم رحمه الله والحافظ ابن حجر لما قيد بالتمام واو لما قال ان تقييده بتمام الضبط اشاره الى الى الرتبه العليا في ذلك اي ان تمام الضبط لا يعني عدم الخطا ان تمام الضبط لا يعني عدم الخطا فالخطا والوهم والسهو يقع لكل احد ولو كان في اعلى مراتب الحفظ والاتقان وكلام الائمه في ذلك واضح كما نقلنا عن الامام الترمذي والامام مسلم وقبلهم قال عبد الله بن المبارك ومن يسلم من الوهم ومن يسلم من الوهم والامام مالك ايضا لما ذكر له خطا وقع فيه في ذكر اسم رجل قال كلنا نخطئ ومن يسلم من الخطا ولذلك قال ابن معين عليه رحمه الله من لا يخطئ في الحديث فهو كذاب من لا يخطئ في الحديث يعني من يدعي انه لا يخطئ في اي حديث واي سند من الاسانيد فهو كذاب لان الخطا لا يسلم منه احد ولو كان من احفظ الناس فقد ذكرت اخطاء للامام الزهري وللامام مالك وللامام ابن المبارك وغير ذا هؤلاء من الحفاظ عليهم رحمه الله بل ذكر عن بعض الحفاظ انه لا يكاد يخطئ و وي... وقد لا يخطئ في حديث لكن مع ذلك ان بحثنا عن احاديثه قد نجد انه وقع في خطا من الاخطاء واعلت روايته فمراد ابن حجر عليه رحمه الله ان يذكر بان الراوي مهما كان حفظه تاما الا انه يقع في الخطا وهنا ذكر تمام الضبط ولم يذكر الضبط العام لأنه سيذكر في تعريف الحسن خفة الضبط فإن خفى الضبط فالحسن لذاته كأنه أراد أن يقابل الحسن بالصحيح أن الصحيح هو تمام الضبط لكن لا يدل على عدم الخطأ لأن الضبط يتفاوت ويقابله خفة الضبط الذي هو الضبط الحسن لذاته او الذي هو الحسن كما سياتي تعريفه ان شاء الله عز وجل وسياتي المزيد بيان لهذا الامر في ثنايا الكتاب ثم ذكر القيد الاخر وهو المتصل قال والمتصل ما سلم اسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المرويه من شيخه يقصد ان الاتصال في الاسناد او شرط الاتصال في الحديث الصحيح ان يسلم الاسناد من سقط فيه ان يسلم الاسناد من سقط والسقط يكون في اوله ويكون في اخره ويكون في اثنائه اثناء الاسناد وقد يقع السقط براو بنسقوط راو واحد او اكثر وهذه كلها انواع سياتي ذكرها ان شاء الله واتصاله كما ذكر ان يكون كل راوي من هؤلاء الرواة الذين ذكروا في الاسناد قد سمع من شيخه الذي حدث عنه الذي سمع منه وتحمل عنه هذا الحديث واداه عنه بصيغه من صيغ التحمل المعروفه المعتبره عند العلماء حدثني فلان أو سمعت أو عن فلان لغير المدلس أو غير ذلك من الصير فإذا وجدنا أن هذا الشيخ قد سمع أو أن هذا الراوي سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخه إلى أن يصل إلى الصحابي فإن هذا الإسناد يكون متصلا وإذا وقع فيه سقط فكل سقط مدلس نوع من انواع الحديث سياتي ذكره ك المنقطع والمرسل والمعضل وهذا سياتي ذكره قريبا عند الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ثم قال والسند تقدم تعريفه والسند تقدم ذكره وتقدم تعريفه ثم قال والمعلل لغه ما فيه عله واصطلاحا ما فيه عله خفيه قادحه المعلل عرفه من حيث اللغه ومن حيث الاصطلاح لكن من حيث اللغه لما كانت هذه الكلمه كلمه العله مشهوره في العرف اللغوي عرف بها ابن حجر الحديث المعلل قال وهو ما فيه عله ما فيه عله ومن اطلاقات العله في اللغه المرض من اطلاقات العله في اللغه المرض وصاحبها يكون معتل يكون معتلك كما قال ابن الاعرابي عل المريض يعل عله فهو عليل ورجل علله اي كثير العلل كثير المرض عافانا الله واياكم يقول ابن الاعرابي العل الضعيف من كبر او مرض هذا من حيث اللغه تطلق العله على المرض اما من حيث الاصطلاح قال ما فيه عله خفيه ما فيه عله خفيه قادحه ولم يزد على ذلك السبب انه لم يفصل الحافظ ابن حجر في موضوع العله لان العله ايضا نوع من الانواع الحديث المعلل او الحديث المعلل نوع من الانواع وسياتي ذكره وياتي تفصيل الكلام فيه في موضع اخر فلذلك هنا اختصر الكلام عليه قال ما فيه عله خفيه أي ما فيه خطأ وعلة وهذه العلة تضعف الحديث وهي في الغالب تكون خفية ولا تظهر إلا للممارس لهذا العلم وهذا سيأتي التفصيل فيه لأن علم العلل علم قائم بذاته ويحتاج إلى تفصيل أكثر ثم ذكر القيل الخامس وهو عدم الشذوذ قال والشاذ لغه المنفرد واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو ارجح منه وله تفسير اخر سياتي من شروط الصحيح ايضا انتفاء الشذوذ والشاذ من حيث اللغه كما قال ابن حجر هو الانفراد يقال شذ يشذ ويشذ شذا وشذوذا فهو شاذ وهو ما ندر عن الجمهور وتفرد كل منفرد عن امثاله يعتبر شاذا يقال شذ الرجل اذا انفرد عن اصحابه شذ الرجل اذا انفرد عن اصحابه وكل شيء منفرد فهو شذ هذا من حيث اللغه من حيث الاصطلاح ذكر ابن حجر معنا من معاني الشذوذ وهو مخالفه الراوي لمن هو ارجح منه لمن هو ارجح منه سواء من حيث العدد او من حيث الحفظ او من كليهما ان ياتي الراوي بروايه يخالف بهذه الروايه غيره يخالف اما احفظ منه واضبط منه اما اكثر منه عددا ولو تساووا في الضبط والاتقان او يخالف من هو احفظ واكثر وهذا ماخذ تعريف هنا ماخذ من كلام الامام الشافعي عليه رحمه الله لما قال ليس الشاذ من الحديث ان يروي الرجل ما لا يروي غيره انما الشاذ من الحديث ان يروي الثقه حديثا يخالف فيه الناس الشاذ ان يروي الراوي حديثا يخالف فيه الناس هذا احد تعاريف الشاذ واشار الحافظ ابن حجر ان له تفسيرا اخر سياتي ذكره في فصل خاص وهنا اشار فقط الى تعريفه لانه من شروط الحديث الصحيح اما تفصيل الكلام على الشاهد سياتي ذكره في موضعه ثم ذكر بعض التنبيهات عليه رحمه الله فقال تنبيه قوله ويقصد قوله يعني قوله هو قول الحافظ ابن حجر وخبر الاحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل خبر الاحاد كالجنس والجنس هو الوصف العام للشيء الجنس هو الوصف العام للشيء فخبر الاحاد وصف عام للحديث وهذا الحديث الذي ذكره انواع وله قيود وله قيود اذا قال خبر الاحاد كالجنس وباقي القيود كالفصل والفصل هو الوصف الخاص الفصل هو الوصف الخاص اذا الجنس هو الوصف العام خبر الاحاد وصف عام قيوده التي ذكرها وهي شروط الحديث الصحيح وصف خاص للحديث يخص بها الحديث الصحيح فقط من هذه الاوصاف مثلا لما ذكر ان يكون الراوي عدلا ان يكون الراوي ضابطا وسائر الشروط الأخرى التي ذكرها هذا مثل قولنا مثلا أن نقول الشراب الشراب وصف عام كالجنس هو جنس الشراب يحتمى بعدة أشربة لكن إن قلنا شراب البرتقال شراب الليمون هذا وصف خاص هذا وصف خاص فهو وصف خاص بشراب عام معين وهو الفصل ثم قال وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل بنقل عدل العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من اسباب الفسق وخوارم المروءه هذا الذي يطلق عليه العدل المسلم البالغ العاقل الثاني من أسباب الفسق وخوارم المرؤى فهب بهذا الاحتراز يخرج أنواع بهذا الاحتراز يخرج الكافر لأن رواية الكافر غير مقبولة لكن هناك أيضا تقييد وهناك تنبيه في رواية الكافر أن الكافر إن سمع وان يتحمل قبل الاسلام ثم اسلم وادى بعد اسلامه فان حديثه يكون مقبولا لذلك يقول العلماء ان البلوغ والاسلام شرطان للاداء وليس بشرطين للتحمل شرطان للاداء بمعنى ان الانسان يؤدي ويروي هذا الحديث في حال اسلامه هذا شرط اما في حال التحمل فله ان يتحمل وهو كافر له ان يتحمل وهو صبي والصبي ايضا فيه تفصيل بالنسبه للمميز وغير المميز وهذا سياتي ان شاء الله عز وجل كذلك يخرج الصبي يخرج المجنون يخرج المبتدع يخرج المتهم بالكذب يخرج الكذاب وهذه كلها سياتي الكلام عليها لما يذكر الحافظ ابن حجر الطعن في الراوي من حيث العداله ويذكر ما يتعلق برويه الكذاب والمتهم والمبتدع ثم قال وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدا والخبر يؤذن بان ما بعده خبر عن خبر عما قبله وليس بنعت له قوله هو يعني في قول المصنف لما ذكر شروط الحديث الصحيح قال هو هو الصحيح لذاته هو الصحيح لذاته فهذا الضمير هو فصل قال يتوسط المبتدا الذي هو كلمه خبر الاحاد وخبرها جمله الصحيح لذاته الصحيح لذاته فجملة الصحيح لذاته أشار أنها ليست نعتا وليست وصفا أو صفة لكلمة الخبر إنما هي خبر المبتدأ لأننا لو جعلناها نعتا لحتجنا إلى خبر المبتدأ ولما استقامت الجملة ولا تكون الجملة بذلك تامة لأنها تحتاج إلى خبر المبتدأ فهنا هو مبتدأ فصل بين المبتدا والخبر والصحيح لذاته هو خبر المبتدا وهو في قوله خبر الاحد ثم قال وقوله لذاته الصحيح لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه وهذا تقدم انه قسم الصحيح الى الصحيح لذاته الذي اكتسب الصحه والقوه بنفسه لم يحتج الى طرق اخرى او الى شواهد بخلاف الصحيح لغيره انه لم يكتسب هذه القوه وهذه الصحه الا بان جبره غيره من الطرق او من الشواهد هذا ما يتعلق بتعريفه للحديث الصحيح لما قيد او عرف الحديث الصحيح وذكر قيوده وذكر ما يحترز من هذه القيود انتقل الى مساله اخرى او الى فصل اخر ويتعلق هذا الفصل الآتي بمعرفة مراتب الصحيح وبمعرفة ايضا مصنفات الصحيح ومراتب هذه المصنفات فقال عليه رحمه الله نعم قول الله وتتفاوت ذبه اي الصحيح ليس بميتفاوت اي هذه الاوصاف المختصيه بالتصنيف بقوه فانها لما كانت مفيده لغله القلم الذي عليه مدار الصحه اقترت ان يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الامور الموضوعه واذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجه العليا من العداله والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان اصح مما دونها من الرتبه العليا في ذلك ما اطلق عليه بعض الائمه انه اصح الاسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي وكان محمد بن يسيرين العبيده بن عمر عن علي وكان ابراهيم النخعي عن عطانه عن ابن مسعود ودونها في الرتبه في روايه بريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده عن ابيه ابي موسى وكحماد بن سلامه عن ثابت عن انس ودونها في الرتبه كسهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره وكعبد الله ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره فان الجميع شملهم اسم العداله والضبط الا ان المرتبه الاولى فيهم من الصفات المرجحه ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها وفي التي تليها من قوه الضبط ما يقتضي تقديمهما على الثالثه تقديمها تقديمها على الثالثه وهي اي ثالثه مقدمه على روايه من يقدم ما ينفرد به حسانا كمحمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر الشعيب عن ابي عن جده وقيس على هذه الروايات ما يشبهوها نعم اكمل والمرتتبه الاولى هي التي اتفق عليها بعض الائمه لانها اصح الاسانيد والمعتمد عدم عدم اطواق لارجمه معينه منها نعم يستفاد من مجموع ما اطلع عليه الائمه ذلك ارجحيته على ما لم يطلقوه استفاد استفاد ارجحيته او ارجحيته ويلتحق بهذا التخوم يكفي هنا ارجحيته على ما لم يطلقوه هنا بعد ان اتم الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ذكر تعريف الحديث الصحيح وشروطه وما يحترز بتلك الشروط من الانواع كما ذكر ذكر بعض المسائل المتعلقه بالحديث الصحيح المساله الاولى التي سمعتم كلامه فيها هي تفاوت مراتب الصحيح تفاوت مراتب الصحيح ودرجات الحديث الصحيح وتفاوت مراتب الصحيح ودرجات الحديث الصحيح هي كما قال بسبب تفاوت الاوصاف الموجوده في الراوي في رواه الحديث الصحيح وفي الشروط التي ذكرها لكما ذكر ان موضوع التصحيح هو بغلبه الظن المصحح واستعماله للقرائن المقويه للتصحيح وهذه القرائن لا شك انها تختلف من راو لآخر هذه القرائن تختلف من راو لآخر لذلك نجد ان هؤلاء الرواة لما اختلفوا في الضبط واختلفوا في الحفظ وتفاوتت مراتبهم في الحفظ والاتقان هذا لا شك انه سينتقل الى تفاوت احاديثهم من حيث الصحه تتفاوت درجات هذه الاحاديث من حيث الصحه فبعضها اقوى من بعض على حسب الاوصاف التي توجد في هؤلاء الرواة فاذا كان الراوي في الدرجه العليا من الحفظ والاتقان يقدم على من دونه يقدم على من دونه ويكون حديثه اعلى واقوى على حديث من دونه في الحفظ والاتقان هذا من حيث الضبط ايضا يعتبر من حيث الامامه في الدين والعداله يعتبر من حيث الامامه في الدين والعداله التامه بحيث ان يكون الراوي قد اشتهرت عدالته واستفاضت وعلمت امامته ولا شك اننا نجد بعض الروايات قد يتكلم في عدالتهم من حيث مثلا وقوعهم في البدعه من حيث وقوعهم في بعض البدع ولا شك ان الراوي الذي سلم من البدعه اقوى في روايته من الذي وقع في بعض البدع وكذلك كما تقدم ينظر في هذا الراوي الى حفظه واتقانه الى كونه من الحفاظ النقاد او ليس كذلك الى كونه له معرفه باختلاف الروايات له معرفه بالروااه له معرفه بالجرح والتعديل ولا شك انه يقدم على الراوي الثقه الذي ليس له مشاركه في هذه العلوم وفي معرفتي وتمييز هذه الروايات لان الراوي الناقد المتقن اقوى في روايته من مجرد الراوي الثقه ولذلك جاء عن بعض الائمه التفريق بين الحفظ والاتقان كما قال ابو زرعه عليه رحمه الله الاتقان اكثر من حفظ الصرد الاتقان اكثر من حفظ السرد لانه لا يطالب فقط الراوي ان يكون حافظا ويسرد هذا الحفظ انما ينبغي ان يكون متقنا وهذه الدرجه لم تكن الا لهؤلاء الائمه النقاد عليهم رحمه الله وقال عبد الرحمن بن مهدي الحفظ الاتقان الحفظ الاتقان وجاء ايضا عن ابي بكر ابن عبدان انه قال سئل ابن الجعابي اكان ابن صاعد حافظا او اكان ابن صاعد يحفظ وابن صاعد هو يحيى بن محمد بن صاعد احد حفاظ الحديث المدقنين فتبسم وقال لا يقال لابي محمد يحفظ كان يدري يقول الراوي قلت اي سهمي يقول لابن بكر بن عبدان اي شيء الفرق بين الدرايه والحفظ يعني هل هناك فرق بين الدرايه والحفظ قال الدرايه فوق الحفظ الدرايه فوق الحفظ وهي الاتقان وهي المعرفه باحوال الرواة والمعرفه باحوال الروايات وهذا فصله الخطيب البغدادي عليه رحمه الله بين ما هي هذه الدرايه ما هو هذا الاتقان كيف يكون الراوي هذا في المراتب العليا يقول فمن صفات الحافظ الذي يجوز إطلاق هذا اللفظ في تسميته أن يكون عارفا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيرا مميزا لأسانيدها يحفظ منها ما أجمع أهل المعرفة على صحته وما اختلف فيه للاجتهاد في حال نقلته يعرف فرق ما بين قولهم فلان حجة وفلان ثقة ومقبول ووسط ولا بأس به وصدوق وصالح وصالح وشيخ وليين وضعيف ومتروك وذاهب الحديث ويميز الروايات بتغير العبارات نحو عن فلان وان فلانا ويعرف اختلاف الحكم في ذلك بين ان يكون المسمى صحابيا او تابعيا والحكم في قول الراوي قال فلان وعن فلان وان ذلك غير مقبول من المدلسين دون اثبات السماع على اليقين ويعرف اللفظه في الحديث تكون وهما وما عداها صحيحا ويميز الالفاظ التي ادرجت في المتون فصارت بعضها لاتصالها بها ويكون قد انعم النظر في حال الروات بمعاناة علم الحديث دون مزوته قال لانه علم لا يعلق الا بمن وقف نفسه عليه ولم يضم غيره من العلوم اليه يعني هذا وصف كيف يكون هذا الراوي متقنا يعلم كل ما يتعلق بعلم الحديث بسائل علومه الجرح والتعديل تخريج الروايات أو تتبع الطرق والروايات معرفة الرواة إلى غير ذلك من العلوم الكثيرة فهذا الذي يسمى عندهم الحافظ هذا الذي يكون عندهم المتقن في أعلى المراتب وهذه لم تكن إلا لبعض النقاط كالإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري وأبو حاتم والإمام مسلم والإمام مسلم وقبلهم الامام الزهري والامام مالك وسفيان الثوري وغيرهم فهؤلاء كلهم في المراتب العليا والحافظ ابن حجر ينص على ذلك قال فللحافظ في عرف المحدثين شروط اذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا وهو الشهره بالطلب والاخذ من افواه الرجال لا من الصحف المعرفه بطبقات الروايه ومراتبهم المعرفة بتجريح والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلك اكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير من المتون قال في هذه الشروط اذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا اذا هؤلاء الروات تتفاوت رتبهم فهناك من الروات منهم في المرتبه العليا وهم الروات المتقنون ان يقاد ثم يليهم الرواة الثقات وليس لهم مشاركه في ذلك لكنهم كانوا يحفظون احاديثهم كانوا يحفظون احاديثهم ويدقنون حفظ حديثهم ولو لم تكن عندهم معرفه باحوال الرواة الاخرين ثم تليها المرتبه الاخرى ان يكون لهم بعض الاخطاء ثم تنزل المرتبه الى ان يصل الى الصدوق وغيره فهؤلاء تتفاوت رتب رتبهم الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله هنا في هذا الموضع قال بان الصحيح يتفاوت او تتفاوت رتب الصحيح بتفاوت هذه الاوصاف هل يدخل كلامه في العداله قلنا نعم يمكن ان ندخله ايضا في العداله لان الائمه الثقات ومن وقع في نوع من البدعه لا يكون لا تكون مرتبته كمرتبه من كان سالما من ذلك الطبق لا شك في ذلك انه تتفاوت الاوصاف الاتصال هل تتفاوت الاوصاف في الاتصال ام لا تتفاوت قد تتفاوت الرتبه رتبه الصحيح ولا نقول الضعيف لانه لا يدخل هنا الضعيف لان الراوي الراوي الذي تكلم في سماعه من شيخه ولو كان صحيح انه سمع ليس مثل الراوي الذي لم يتكلم في سماعه من شيخه فقد يختلف الرواة في او يختلف النقاد مثلا في سماع الراوي من شيخ من الشيوخ هل يكون حديثه متصلا ويكون بذلك صحيحا ام يكون منقطعا ولا يختلفون في شيخ ولا يختلفون في راو من الرواة ويذكر ان هذا الراوي او يجمع ان هذا الراوي سمع من هذا الشيخ هذا لا شك ان رتبه هذا الصحيح اقوى من رتبه الصحيح الاخر وهذا كما رجح شرط الامام البخاري على شرط الامام مسلم ان البخاري يشترط اللقاء ولو مره واحده ومسلم لا يشترط اللقاء انما معاصره مع امكانيه اللقاء وهذا سياتينا ان شاء الله ان صحيح الامام البخاري اقوى واصح من صحيح الامام مسلم من حيثيات كثيره من هذه الحيثيات ذكروا قضيه الاتصال وسماع الراوي من شيخه اذا تتفاوت الرتب ايضا في الصحيح من حيث الاتصال وعدم الاتصال في التعليل يمكن ان نقول ايضا ان الحديث الذي لم يختلف فيه الائمه اقوى من الحديث الذي اختلف الائمه فيه من حيث التعليل ولو كان صحيحا ولو كان صحيحا لان بعض الاحاديث مثلا قد يتكلم فيها بعض النقاد ويعلونها واحاديث اجمعت الامه على قبولها ولم يتكلم فيها احد لا شك ان هذه الاحاديث اقوى صحه من الاحاديث الاخرى ولو كانت صحيحه يعني في ميزان التعليل نجدها انها صحيحه والحق مع من صححها لكن الاخرى التي لم تنتقد ولم تعل اقوى من هذه التي علت و يعني العلماء يذكرون ان احيانا ان من طرق الترجيح ان يكون هذا الحديث مثلا او هل هذا الاسناد لم يختلف فيه بخلاف الاسناد الاخر اختلف فيه النقاد فيرجحون الاسناد الذي لم يختلف فيه وهذا نجده في صنيع الامام البخاري عليه رحمه الله احيانا نجد ان الامام البخاري لم يخرج حديثا من الاحاديث ونجد ان الامام مسلما خرجه في صحيحه فاذا درسنا هذا الحديث نجد انه وقع اختلاف عليه وقع اختلاف فيه بين الرواة فلذلك تجنبه الامام البخاري ويدخل العلماء عليهم رحمه الله اسبابا لتجنب الامام البخاري لبعض الروايات فيخرجها من طرق اخرى او عن صحابه اخرين ويتجنب الروايه الاخرى التي وقع فيها اختلاف مثال ذلك حديث جبريل عليه السلام حديث جبريل المشهور انه منه ومن من حديث عمر بن الخطاب من حديث عمر ابن الخطاب من الذي خرجه خرجه مسلم في صحيحه قصه جبريل خرجها الامام البخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وذكر بعضهم انه لم يخرج حديث عمر للاختلاف الواقع في اسناده هل هو عن ابن عمر او عن عمر فلذلك تجنبه الامام البخاري اذا الحديث المختلف فيه انزل من الحديث الذي لم يختلف فيه تفاوتت الاوصاف في هذه الاحاديث ثم ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله بعض الرتب العليا من الحديث الصحيح فقال فمن الرتبه العليا في ذلك ما اطلق عليه بعض الائمه انه اصح الاسانيد اي ان بعض الاسانيد لها ميزه على غيرها ان تكون متسلسله بالائمه الاثبات بالائمه الثقات ولهم ميزات لا توجد في غيرهم من حيث الحفظ والاتقان فيطلق على ذلك الحديث بانه اصح الاسانيد واختلف الحفاظ عليهم رحمه الله في هذه الاسانيد فبعضهم يذكر اسنادا وبعضهم يذكر اسنادا اخر كما سياتي وهذا الامر يدل على ان اصح الاسانيد لا يتعلق باسناد واحد وهذا سياتي تنبيه للحافظ ابن حجر عليه ان اختلافهم في ذكر اصح الاسانيد يدل على انه لا يختص باسناد واحد انها اسانيد متعدده اشتركت في امور واحده وهي الضبط والاتقان والاتصال فهذا سياتي التنبيه عليه في اخر هذا المبحث مثل الحافظ ابن حجر ببعض الاسانيد التي قيل فيها انها الصح الاسانيد قال كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي الزهري معروف محمد بن عبيد الله ابن شهاب الزهري احد الحفاظ وسالم هو ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب وابوه عبد الله ابن عمر هذا اختاره اسحاق بن اوراهويه والامام احمد ووصته الامام احمد بانه اجود الاسانيد انه اجود الاسانيد بمعنى انه اصح الاسانيد السبب في ذلك ان سالما كان يتقن روايه الحديث عن ابيه لان سالما كما ذكر يحيى بن سعيد الانصاري يقول قلت لسالم اسمعت اباك يقول كذا وكذا فقال ربما سمعته يقول في شيء اكثر من 100 مره ثم سال الراوي الامام مالكا قال 100 مره قال نعم و1000 مره لكثره السنين قد اقام ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنه يفتي الناس في الموسم وغير ذلك اي ان سالما لازم عبد الله بن عمر لازم اباه عبد الله بن عمر وتكرر سمعه للحديث لان ابن عمر عليه رحمه رضي الله تعالى عنه كان يعيد الحديث كلما سئل او استفتي او ذكر الحديث فانه يعيده ويكرره فيسمعه سالم عده مرات فلذلك ثبت هذا السماع وثبت هذه الاحاديث وحفظها واتقنها فكان اعلم الناس بحديث ابيه عبد الله ابن عمر والزهري ايضا اتقن حديث سالم الزهري كان يتتبع احاديث التابعين او من هم من كبار التابعين كسالم و نافع وكان يحرص حرصا شديدا على ان يسمع الحديث من سالم لشرفه وشرف نسبته ولحفظه ايضا فكان ياتي الى نافع كلما سمعه من نافع يذهب الى سالم ابن عبد الله ابن عمر ويساله عن عن الحديث الذي سمعه من نافع فيكرره عليه اذا سمعه من جهتين فلذلك اتقن هذا السماع يقول نافع عليه رحمه الله يا عجبا لزهريكم هذا يجيء فياسالني فاحدثه عن عبد الله ثم ياتي سالما فيقول سمعت من ابيك كذا وكذا فيقول نعم قال فيحدث عنه ويتركني يقول نافع ان الزهري ياتي دائما ويساله عن حديث كذا وكذا يسمعه منه ثم ياتي الى عبد الى سالم بن عبد الله ويتثبت هل سمعت هذا الحديث يقول نعم سمعته من ابي فيحدث به عن سالم ويترك نافعا لماذا لان سالما كان اشرف من نافع فهو ابن عبد الله ابن عمر ونافع مولا من الموالى فلشرفه ونسبه كان الزهري يحدث عنه وهذه كانت طريقه الامام الزهري لذلك كان في مجلسه اسماعه لما ياتي لاسماع الحديث وان يقرا عليه الحديث يقول للقارئ انتسب انت سمه انت ونسبك فلما قرأ عليه محمد ابن اسحاق ابن يسار وانتسب قال لا تقرا جاء مالك ليقرا قال انتسب فلما انتسب الى انه اصبح قال لا تقرا جاء عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب قال انتسب فلما انتسب قال نعم انت اقرا لشرف نسبه وانه من قريش فالنبي صاصا قال قدموا قريشا ولا تقدموها فهذا الاسناد الان الذي عندنا وصف بانه اصح الاسانيد الزهري عن سالم عن ابيه نجد ان البخاري ومسلما اعتمد هذا الاسناد في صحيحيهما ذكره البخاري في 116 موضعا ذكر هذا الاسناد وذكره مسلم في 109 مواضع فاذا هذا الاسناد من اصح الاسانيد وخرج به البخاري احد كثيره وكذلك الامام مسلم ثم ذكر ابن حجر اسنادا اخر كمحمد بن سيرين عن عبيده بن عمرو عن علي محمد بن سيرين من التابعين وهو بصري وعبيد بفتح العين ابن عمرو السلماني كوفي وهو ثقه الحافظ تابعي كبير وعلي بن ابي طالب من من خيار الصحابه رضي الله تعالى عنهم نزل الكوفه هذا الاسناد قيل عنه ايضا انه اصح الاسانيد وفضله عمرو بن علي الفلاس وعلي بن المديني وسليمان بن حرب وغيرهم قالوا بانه اصح الاسانيد لكن هذا الإسناد لم يعتمده البخاري ومسلم في صحيحيهما كثيرا خرج به البخاري حديثين وكذلك الإمام مسلم محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي فلم يخرج البخاري ومسلم بهذا الإسناد إلا القليل من الأحاديث ثم ذكر بشكل استنادا اخر من اصح الاسانيد قال كابراهيم النخعي عن علقمه عن ابن مسعود ابراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي وعلقمه نقيس نقيس ابن قيس ابن قيس احسنت علقمه هو ابن قيس ليس علقمه ابن وقاص الليفي هذا علقمه بن قيس النخعي الكوفي اذا جاء الاسناد كوفيا فهو علقمه بن قيس وعبد الله بن مسعود ايضا نزل الكوفه فهذا اسناد كوفي هذا اسناد كوفي ابراهيم بن يزيد عن علقمه عن ابن مسعود هذا فضله وذكره من اصح الاسانيد ابن معين وغيره ومنهم من جعل الراوي عن ابراهيم بن يزيد النخعي الاعمش سليمان بن مهران الاعمش عن ابراهيم عن عبيده عفوا عن علقمه عن عن ابن مسعود ومنهم من جعل منصور بن المعتمر منهم من جعل اصح الاسانيد منصور عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود ومنهم من جعل سليمان بن مهران الاعمش عن ابراهيم بن يزيد عن على عن ابن مسعود وهذه الترجمة ذكرها البخاري في تسعة عشر موضعا من طرق مختلفة بعضها من حديث الأعمش وبعضها من حديث منصور ومسلم في تسع وعشرين موضعا ومسلم في تسع وعشرين موضعا هذه بعض الأحاديث أو بعض الأسانيد ذكرها الحافظ بن حجر من باب التمثيل من باب التمثيل وهناك أسانيد أخرى لم يذكرها ذكرها العلماء عليهم رحمه الله مثل مالك عن نافع عن ابن عمر الذي قال فيه البخاري انه اصح الاسانيد وتسمى بالسلسله الذهبيه وكذلك يحيى بن معين كان يقول عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشه الذهب المشبك بالدر عبيد الله ابن عمر العمري المصغر عن القاسم عن عائشه الذهب المشبك بالدر فسئل هو احب اليك او الزهري عن علوى عن عائشه قال هو احب الي يعني هذا الاسناد عبيد الله عن القاسم عن عائشه احب الى ابن معين من الزهري عن عروه عن عائشه مع ان الزهري عن عروه عن عائشه ايضا نص بعض العلماء كالحاكم انه من اصح الاسانيد انه من اصح الاسانيد وصح الاسانيد كثيره وجمعها الحافظ العراقي عليه رحمه الله في كتابه نعم تقريب الاسانيد وشرحه في كتاب واكمله ابنه او ولده في كتاب طرح التثريب في شرح تقريب الاسانيد اعتنى فقط بما قيل فيه اصح الاسانيد ذكر الاحاديث على الابواب الفقهيه على الابواب الفقهيه فقط لا يذكر في الباب الا ما قيل فيه انه من اصح الاسانيد وبلغ بها 16 اسنادا وزاد الحافظ ابن حجر عليه اثانين ذكرها في النكت ويحسن يعني بطالب الحديث وبطالب العلم ان يجمع كل ما قيل فيه من اصح الاسانيد ويحفظ هذه الاسانيد لأن هذه تفيده عند الترجيح كما سيتي ذكره ثم ذكر دونها في الرتبة قال ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعر الكوفي هذا وثقه جمع من أهل العن تكلم فيه أبو حاتم وغيره وذكر أنه يروي بعض المناكير يذكر الحافظ ابن حجر في التقريب قال ثقه يخطئ قليلا ثقه يخطئ قليلا لما ذكر له من المناكير اذا نزلت رتبته عن رتبه الثقه وعن رتبه الاولى الذين قيل فيهم اصح الاسانيد ولشك ان من قيل فيه ذلك يكون انزل رتبه من من قيل فيه ثقه او من قيل فيه حجه او من قيل فيه ثبت لكن يشمله اسم الثقه يشمله اسم الثقه جده هو ابو برده بن ابي موسى جده ابو برده بن ابي موسى وهو ثقه وابو موسى الصحابي اسمه عبد الله ابن قيس هذا الاسناد ايضا اعتمده الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما وأخرج الإمام, مسلم، الإمام البخاري بهذه الترجمة ستة وثلاثين حديثا ستة وثلاثين حديثا ومسلم أربعة وثلاثين حديثا يعني العدد متقارب ثم قال وكحمد بن سلم عن ثابت عن أنس هذا الإسناد بصري حمد بن سلم بن دينار بصري وثابت هو ابن أسلم البناني البصري وانس ابن مالك الانصاري نزل البصره من الصحابه الذين نزلوا البصره كان ثابت من اثبت الناس في انس ثابت البناني من اثبت الناس في انس واثبت الناس في ثابت هم شعبه وحماد ابن سلامه وحماد بن زيد ومعمر بن راشد وأثبت هؤلاء كما قال يحيى بن معين والإمام أحمد حمد بن سنما أثبت هؤلاء الرواة حمد بن سنما فلذلك عدوه من أصح الأسانين وكان الأولى بالحافظ بن حجر أن لا ينزله إلى هذه الرتبة إنما ذكر أنه من أصح الأسانين لكن لعل الحافظ بن حجر لما رأى أن في حفظ حمد شيئا خاصه انه تغير حفظه باخر وان البخاري لم يحتج به انما احتج به مسلم فقط انزله الى هذه الرتبه والا في النظر والله تعالى اعلم انه لما كان بهذا الاسناد لا نقول حماد من حيث الجمله انما هو نص على حماد بن سلمه عن ثابت عن انس انه اوثق الناس في ثابت فلا شك انه يكون من اصح الاسانيد وينتقل الى الرتبه الاولى لكن كما قلت لعله نظر الى تغير حماد وعدم احتجاج الامام البخاري به وان كان ذكره في موضع واحد في حديث واحد ذكر حديثا بهذه الترجمه حماد عن ثابت عن انس قال في البخاري وقال لنا ابو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس عن عبيد قال كنا نرى هذا من القران حتى نزلت الهاكم التكاثر واختلف هل هو موصول او غير موصول وتكلم الحافظ ابن حجر في ذلك ورجح انه موصول لكنه لما لم يكن على شرط الامام البخاري استعمل هذه الصيغه قال لنا ان من اسباب استعمال الامام البخاري لصيغه قال لنا ان يكون الاسناد ليس على شرطه فحمد بن سلم ليس على شرطه فلذلك لم يتفره المز في شرط البخاري إنما ذكر أنه خرج له البخاري تعليقا فقط ولم يخرج له احتجاجا وقال في آخر كلامه ويقال إن حمد بن سلم كان أثبت الناس في ثابت وقد أكثر مسلم من تخريج ذلك محتجا به ولم يكثر من الاحتجاج بحمد بن سلم ويقال إن حمد بن سلم اكثرته في احتجاجه بهذه النسخه اي بهذه الترجمه حماد عن ثابت عن انس اكثر منها الامام مسلم فاخرج بها 59 حديثا اخرج 59 حديثا في صحيحه والبخاري لم يذكره الا في موضع واحد بهذه الترجمه وكما قلت ليس على شرطه ثم قال ودونها في الرتبه كسهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره صهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره هذه ترجمه مدنيه اسناد مدني وصهيل بن ابي صالح والتقى بعضهم ولينه اخرون اختلف العلماء في توثيقه وتليينه وكان قد نسي بعض حديثه في اخر عمره لذلك قال الحافظ ابن حجر صدوق تغير حفظه باخره صدوق تغير حفظه باخره وابوه صالح اسمه ابو صالح ذكوان السمان وهو ثقه حافظ ثقه حافظ البخاري لم يحتج بسهيل البخاري لم يحتج بسهيل وانكر عليه الامام النسائي انه لم يحتج بسهيل بن ابي صالح واحتج بمن هم دونه في الرتبه واخرج له البخاري مقرونا بغيره ولم يخرج له احتجاجا وكما ذكرت عاب النسائي ذلك على البخاري فقال يقول السلمي وسألته اي سال الدارقطني لما ترك محمد بن اسماعيل البخاري حديث سهيل بن ابي صالح في الصحيح في الصحيح قال فقال لا اعرف له فيه عذرا فقد كان ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي اذا مر بحديث لسهيل قال سهيل والله خير من ابي اليمان ويحيى ويحيى ابن بكير وكتاب البخاري من هؤلاء ام الان وقال قال احمد بن شعيب النسائي ترك محمد بن اسماعيل البخاري حديث سهيل ابن ابي صالح في كتابه واخرج عن ابن بكير وابي اليمان وفلاح ابن سليمان لا اعرف له وجها ولا اعرف فيه عذرا هذا انكار النساء لعدم اخراج البخاري لسهيل لكن سهيل كان دون الثقه لذلك لم يحتج به البخاري ولم يخرج له البخاري والذين خرج لهم البخاري ولو كانوا دون دون سهيل فانما يخرج لهم لمعاني كان يكون من شيوخه الذين خبر وعرف صحه احاديثهم وكان ينتقي من احاديثهم او يكون له كتاب فلا يحدث الا من كتابه ولو كان دون سهيل في الحفظ او لراي لذلك من الاعتبارات لذلك اختارهم وانتقاهم الامام البخاري دون سهيل بن ابي صالح اما مسلم عليه رحمه الله فانه اكثر من الاخراج لسهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره وبهذه الترجمه اخرج اكثر من او ذكرها في اكثر من 130 موضعا اكثر من 330 موضعا ثم قال وكالعلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره هذا اسناد ايضا مدني العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقه هذا تكلم فيه ابن معين وابو زرعه وغيرهما ووثقه غير واحد العلاء لذلك قال ابن حجر ايضا صادق ربما وهم صادق ربما وهم وهذه الترجمه لم يحتج بها البخاري واحتج بها الامام مسلم وذكرها في اكثر من 70 موضعا وانا تقصدا ابين من الذين احتج بهم البخاري ومن الذين احتج بهم مسلم لان سياتينا في المساله الثانيه تفضيل البخاري على مسلم ومن اسباب التفضيل هو هؤلاء الروايات الذين انتقدوا او تكلم فيهم ولم يخرج لهم البخاري وخرج لهم الامام مسلم واحتج بهم الامام مسلم فلذلك على كتاب البخاري على كتاب مسلم وهذا سياتي ان شاء الله ثم قال الحافظ ابن حجر فان جميعهم شملهم او يشملهم اسم العداله والضبط الا ان للمرتبه الاولى او الا ان المرتبه الاولى فيهم من الصفات المرجحه ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها وفي التي تليها من قوه الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثه وهي اي الثالثه مقدمه على روايه من يعد ما ينفرد به حسنا هذا واضح في مراتب تلك الاسانيد فالمرتبه الاولى التي قيل فيها اصح الاسانيد في غايه الاتقان والحفظ والامامه عند التعارض عند الاختلاف نقدم اهل الطبقه الاولى على الطبقه الثانيه وبهذا يظهر طرق الترجيح عند اهل النقد انهم ينظرون في حفظ هذا الراوي اذا كان متقنا و حديثه في اعلى المراتب فانهم يقدمونه على من هو دونه كما قال الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله معرفه مراتب اعيان الثقات الذين تدور غالب الاحاديث الصحيحه عليهم وبيان مراتبهم في الحفظ وذكر من يرجح قوله منهم عند الاختلاف فاذا عرفنا هذه المراتب وعرفنا ضبطهم وتفاوتهم امكننا ان نرجح عند الاختلاف وهذا نستفيد منه في علم العلل والنقد ثم الثانيه ايضا يشملها التوثيق والحذف لكنها دون الاولى وعند التعارض والاختلاف تقدم الثانيه على الثالثه وكما ذكرت نلاحظ ان الامام البخاري عليه رحمه الله كان يختار المراتب الاولى العليا بخلاف الامام مسلم وهذا سياتي الكلام عليه المرتبه الثالثه ارفع من الاسانيد الحسنه ارفع من الاسانيد الحسنه وتقدم على الاسانيد الحسنه ومثل الحافظ ابن حجر لها ببعض الاسانيد المشهوره وهي الاسانيد الحسنه قال كمحمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر محمد بن اسحاق بن يسار صاحب المغازي صدوق لذلك كان حديثه حسنا عاصم بن عمر هو ابن قتاده ابن قتاده ابو عمر المدني وهو ثقه وجابر هو ابن عبد الله الانصاري هذا الاسناد حسن من اجل محمد بن اسحاق لكن لم اجد هذا الاسناد لا في الكتب السته ولا في الكتب التي هي على شرط الامام او على شرط الحافظ ابن حجر في كتابه اتحاف المهرة لم اقف على اسناد محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر فاذا كان يعني بعضكم قد اكون انا وهمت وقد يكون الحافظ ابن حجر وهم في ذكر هذا الاسناد لانه لا يوجد هذا الاسناد في لا في كتب السته ولا التسعه ولا في صحيح ابن حبان ولا ابن خزيمه ولا في غيره اخرج اصحاب السنن روايه محمد بن اسحاق عن عاصم ابن عمر عن غير جابر عن غير جابر اما عن جابر فلا يوجد هذا الاسناد نعم اخرج ابو داوود حديثا من طريق محمد بن اسحاق عن عاصم ابن عمر عن محمود بن لبيد عن جابر إما أن يكون الحافظ سقط له ذكر محمود بن لبيذ مثلا أو أراد عن غيري جابر فيتحقق من ذلك أما أنا فلم أجد هذا الإسناد الذي ذكره الحافظ بن حجاد ثم قال وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا إسناد عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وهذه صحيفة وتسمى بالصحيفة الصادقة تسمى بالصحيفة الصادقة يقول عنها ابن الصلاة وله بهذا الاسناد نسخه كبيره اكثرها فقهيات جيات وشعيب هو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وقد احتج اكثر اهل الحديث بحديثه حملا لمطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله ابن عمرو ابن العاص دون ابنه محمد والدي شعيب ظهر لهم من اطلاقه ذلك يقصد ان عمرو ابن شعيب عن ابيه ابوه هو شعيب وجده ليس هو محمد الذي هو والد شعيب انما هو عبد الله ابن عمرو لذلك بعضهم يقول ان جده هو محمد فبذلك تكون هذه الروايه منقطعه وبعضهم قال وهذا هو الصواب ان جده انما هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص وعمر بن شعيب هي صحيفه اخذها وجاده لذلك تكلم عليها بعض الائمه وقال ليست سماعا ك الامام يحيى ابن معين والصواب انها صحيفه صادقه وهي حسنه واحتج بها كثير من اهل الحديث هنا فقط يعني طريفه تذكر او تنبيه يذكر في قول يحيى بن معين عليه رحمه الله في روايه عمرو بن شعيب انه كتاب اي صحيفه جاء في تحقيق الضعفاء العقيني انه نقل هذا القول عن عباس الدوري عن يحيى بن معين انه كتاب لكن المحقق وهو التحقيق الاول لعبد المعطي قلعجي كتب عمرو بن شعيب كذاب عمرو بن شعيب كذاب ولا شك ان هذا تصحيف سيء تصحيف سيء ويغير المعنى ابن معين اراد انه كتاب اي انه صحيفه وهو كتب انه كذاب وهذا لا شك انه تغيير وتحريف شديد ثم قال الحافظ ابن حجر وقس على هذه المراتب ما يشبهها قس على هذه المراتب من حيث الصحه او من حيث الحسن او من حيث تفاوت الصحيح ما يشبهها بمعرفه احوال هؤلاء الروااه من حيث الحفظ والاتقان قال والمرتبه الاولى هي التي اطلق عليها بعض الائمه انها اصح الاسانيد والمعتمد عدم الاطلاق في طبعه منها نعم يستفاد من مجموع ما اطلق الائمه عليه ذلك ارجحيته على ما لم يطلقه يعني المرتبه الاولى التي اطلق عليها الائمه اصح الاسانيد هل هذا الاطلاق لحديث واحد او لاسناد واحد يقيد بانه هو اصح الاسانيد او انه يشترك مع هذا الاسناد اسانيد اخرى وجدنا أن العلماء اختلفوا في ذلك. منهم من كان يقول gangs essa insanlar هو أصحى الأسانيد. وآخرون يقولون Years essa hå mailing estim bauenientras dei صاح الاسانيد. بل نجد للإمام الاحد التي قال ép это о signa м Sach classmates. قال имså. أن هذا الإسناد يعتبر من أصحى الأسانيد. أصح الأسانيد. فمراده من ذلك أن orden quite not. أن أصحى الأسانيد لا تختص بإسناد واحد. انما تشمل اسانيد متعدده اشتركت في اوصاف متحده كالضبط والاتقان لذلك اختار الحافظ ابن حجر عدم الاطلاق وعدم ومراده ان كثيرا من الاسانيد تشترك في هذا الوصف انها ان يقال لها ويطلق عليها بانها اصح الاسانيد وكما ذكرت انه يبين ذلك اختلاف راي الامام الواحد في اصح الاسانيد فتاره يذكر هذا الاسناد وتاره يذكر هذا الاسناد ويمكن ان نقيد ذلك بالصحابي مثلا او ب مدينه من المدن يقال اصح الاسانيد عن عائشه فلان عن فلان اصح الاسانيد عن ابي هريره فلان عن فلان اصح الاسانيد البصريين فلان على فلان على فلان اصح اسناد الكوفيين كذا ومثال يعني ذكر العلماء لذلك ما جاء عن ابن ابي حاتم انه قال سالت ابا زرعه فقلت اي الاسناد اصح قال الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ومنصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح اذا جمع بين ثلاثه من اصح الاسانيد فيريد ان يقول ان هذه الاسانيد مشتركه في شيء واحد وهو ضبط هؤلاء الرواة توصف جميعا بانها اصح الاسانيد ففي كلامه اشاره الى انه لا نقيد اثنادا واحدا بانه اصح الاسانيد نطلق عليها مجموعه من الاثانيد كذلك وبين الحافظ ابن حجر بعض اسباب اختلاف النقاد في اصح الاسانيد حيث قال لان الرواته قد ضبطوا وعرفت احوالهم وتفارق مراتبهم فامكن الاطلاع على الترجيح بينهم وسبب الاختلاف في ذلك انما هو من جهتي ان كل من رجح اسنادا كانت اوصاف رجال ذلك الاسناد عنده اقوى من غيره بحسب اطلاعه يعني اطلع على احوال هؤلاء الرواة وجد ان هؤلاء الرواة بلغوا المنزله العليا في الثقه والضبط فوصف حديثهم بانه اصح الاسانيد قال فاختلفت اقوالهم لاختلاف اجتهادهم وتوضيح هذا ان كثيرا ممن نقل عنه الكلام في ذلك انما يرجح اسناد اهل بلده وذلك لشده اعتنائه به يعني الذين تكلموا عن اصح الاسانيد في كثير من الاحيان نجده انه رجح اسناد اهل بلده لماذا لان له عنايه بحديث اهل بلده لكن هذا ليس على الاطلاق فنجد ان العلماء كثيرا ما يرجحون هذا الاسناد وقد يرتحون اسنادا اخر انما لا نقيد اسنادا واحدا بانه اصح الاسانيد نعم يمكن ان نقيد بالصحابي او يمكن ان نقيد بالبلد اما اصح الاسانيد فانه يطلق على مجموعه من الاسانيد وذلك لتقاربهم في الحظ والاتقان فمن هذا الباب وصفت احاديثهم بانها اصح الاسانيد فان وصف الحديث او الاسناد بذلك يستفاد منه انه ارجح من غيره اننا نحتاج نحتاج اليه ونستفيد منه عند الترجيح عند الاختلاف عند اختلاف الطرق فننظر في هذا الاسناد ان كان هذا الاسناد قيل عنه بانه اصح الاسانيد لا شك انه يكون اقوى من الاخر وهذا استعمله النقاد في ترجيح الروايات في ترجيح الروايات وان لم يفسح بذلك وان لم يقول لان هذا اصح الاسانيد انما يرجحون قد يرجحون روايه مالك عن نافع عن ابن عمر على اسانيد اخرى وهذا يعتبر من اصح الاسانيد وبعض الاحيان قد يفسحون بذلك ومن امثله ذلك ان الحافظ ابن حجر مثلا رجح حديثا على حديث رجح حديث ابن عمر على حديث ابن عباس ثم قال لا يرتاب احد من المحدثين ان حديث ابن عمر اصح من حديث ابن عباس لان حديث ابن عمر جاء باسناد وصف بكونه اصح الاثاني هذه قرينه استعملها الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله لترجيح حديث على حديث ان حديث ابن عمر وصف بانه من اصح الاسانيد بخلاف هذا الحديث عن ابن عباس رواته لم يوصف بذلك فيكون هذا ارجح من غيره اذا هذه الاسانيد ينبغي على طالب العلم ان يعتني بها لانه يحتاج اليها في نقد الروايه في تعليل الروايات عند الاختلاف في ترجيح روايه على روايه ويحسن ايضا يعني من باب البحوث التي ينبغي ان تكون ان يعني يجمع الباحث قرينه الترجيح باصح الروايات قرينه الترجيح باصح الاسانيد يعني متى تذكر هذه القرينه فاحيانا قد يرجع لا يجدون ترجيحا الا بكون ان هذا الاسناد قيل عنه بانه اصح الاسانيد فهذا لا شك يعطي الاسناد قوه ويعطيه ارجحيه على غيره هذا يعني ما يتعلق بالمساله الاولى التي ذكرها الحافظ ابن حجر في الصحيح وان شاء الله في الاسبوع القادم يوفق الله عز وجل لكلام عن المسألة الثانية المتعلقة بالصحيحين والله تعالى أعلم في صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله ونعتذر عن التأخير لأنني أريد أن أكمل يعني موضوع الصحيح ونحاول أن نكمله الأسبوع القادم بحول الله عز وجل والله تعالى أعلم صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله على الصحيح